بصام، ولو لا أن كتب الله عليهم الجلاء، لعذبهم في الدنيا، لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب ناب، ذلك بأنهم شاء. الله ورسوله، ومن يشاق إلا الله ورسوله، فإن الله شديد العقاب. ما قطعت من لين أو تركتمها قائمة على أصولها، فبإذن الله. بإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيله لترسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله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 والذين تبوا الدار الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حادة مما أتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا وَمَن يُقْشِحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا يَقُولُونَ رَبَّنَا غَفِر لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ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 لَئِنْ أُخْرِجَتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُقِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَداً وَإِنْ قُوَّتِلُمْ لَنَوَّصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُنَّ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوَّتِلُوا لَا يَنَّصُرُنَّهُمْ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 لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرآن محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شدة ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذا قوة باء أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلم ما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين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 ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الجنة الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته, لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله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 الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء